الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا مع باب العدد أو أن اظن توقفنا عند آخر باب العدد مع قول المصنف رحمه الله وكذلك العشرة إن لم تركب وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما ويفرد فاعل او يضاف لما اشتق منه او لما دونه او ين ينصب ما دونه إذن مضى معنا باختصار العدد <تصفيق> العدد ينقسم باعتبار موافقته للمعدود وعدم وعدم موافقته للمعدود الى الى قسمين يوافق المعدود يوافق المعدود اول يوافق المعدود في التذكير والتانيث يوافق المعدود في التذكير والتانيث وهو العدد واحد واثنان طبعا وتانيثهما إحدى واثنتان واثنتان اذن هذه الاعداد الاربعه توافق المعدود في التانيث والتذكير تقول عندي كتاب واحد وعندي كتابان اثنان واشتريت كتابا واحدا واشتريت كتابين اثنين وعندي عندي سيارة واحدة وعندك سيارتان اثنتان واشتريت سيارة واحدة واشتريت سيارتين اثنتين تقول عندي واحد اثنان واحدى واثنتان إذن إذا كان المذكر. إذا كان المعدود مذكرا فتذكر تستعمل واحد أو اثنان إذا كان مؤنثا تستعمل احدى أو اثنتين هذا في في مطابقته هذه الأعداد طبعا سواء ركبت أم لم تركب يعني هنا استعمل الأمثلة وهي مفردة إذا ركبتها تقول عندي عندي آحادا عشرة قال الله عزوجل رأيت آحادا عشرة آحادا عشرة. عشرة كوكبا فلاحظوا أن الفعل أن العدد أحد جاء مذكرا لأن المعدود مذكر ورأيت <تصفيق> ورأيت إحدى عشرات سيارة رأيت إحدى عشرة سيارة سيارة مؤنث وإحدى مؤنث, مؤنث. تقول رأيت اثني عشرة طالبا اثني عشرة طالبا كيف فانبجست منه احسن اثنتا عشرة عينا فالعين مؤنثة واستعمل معها اثنى ثاني وتقول مررت باثني عشر طالبا <تصفيق> واشتريت اثنتي اثنتي عشرة سيارة إذا هذا اذا ركبت واحد واثنان كذلك يبقى موافقا للمعدود تذكيرا وتانيثا أو عطفا نعم ما عندنا خفص نحن نتكلم عن واحد واثنان واحد واثنتان فقط هذه الأعداد الأربعة توافق المعدود لا تذهب بخيالك بعيد توافق المعدود في التذكير والتأنيث الآن ذكرنا حالة إفرادها وحالة تركيبها مع عشرة هناك حالة أخرى كذلك مع العقود إذا استعمل مع العقود تقول عندي واحد وعشرون كتابا واحد وعشرون كتابا واشتريت اثنين اثنين وعشرين كتابا وعندي احدى وثلاثون سيارة اه عندي احدى وثلاثون نعم وثلاثون اشتريت ماذا, ماذا قلت اشتريتوا نعم اشتريت احدى وثلاثين سيارة احدى وثلاثين مفعول به فيعطف على المنصوب وثلاثين سيارة وتقول جاء اثنان وعشرون طالبا جاء اثنان وعشرون طالبا ورأيت اثنين وعشرين طالبا ومررت باثنين وعشرين طالبا مفهوم اذا حتى في حال عطف الواحد والاثنان والإحدى والاثنتان ماذا؟ توافق المعدود في التذكير والتأنيث من فهم؟ إذن عندي آآ آآ جاء إحدى آآ أحدى آآ واحد وعشرون طالبا واحد وعشرون طالبا طالب مذكر الواحد مذكر جاءت إحدى وعشرون طالبة. جاءت إحدى لا نقول واحد إحدى وعشرون طالبات طالبات مؤنث فذا نذكر معها نؤنث معها العدد واحد نؤنث معها العدد واحد وهو إحدى كذلك جاءت إثنتان وعشرون طالبات جاء إثنان وعشرون طالبا جاء جاءت إثنان آه إثنتان وعشرون طالبات طالبةً, طالبة مؤنث نؤنث الاثنتان المؤنث العشرون تبقى كما هي العقود عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون تبقى كما هي مع المعدود ذكر المعدود أم أنث وتعراب على حسب ما تعطف عليه وسيعتي إحدى مؤنث إحدى تستعمل مع المؤنث والواحد مع المذكر لاحظ أن أحد استعمل مع العدد المركب حال التركيب والواحد حال العطف حال العطف والإحدى حال التركيب والواحدة حال التأنيث حال العطفي القسم الثاني هو هنا نسينا عددا ال10 حاله تركيب كذلك توافق 10 العدد 10 حاله تركيب يوافق المعدود في التذكير والتانيث العدد عشرة اذا في, في التركيب يوافق ماذا يوافق المعدود متى يركب العدد 10 مع 11 12 13 الى 19 فالعدد عشرة في هذه الأعداد المركبة من 11 إلى 19 حكمه من حيث تف... تذكيره وتانيثه على حسب المعدود إذا ذكر المعدود تذكر العشرة تحذف تاؤها إذا أنث المعدود تأنث العشرة بذكر تائها تقول رأ... قلع الزوجة رأيت أحد عشره بدون تاء كوكبا نحن نتكلم عن العشرة مش... ليس عن الواحد العشره هنا تؤن... تذكر لأن كوكب مذكر تقول جاءت احدى عشره امراه لماذا ذك... ذكرنا في عشره لان امراه مؤنث واضح طيب نحذف احدى عشره نقول ثلاثه ها؟ جاءت ثلاثه عشره امراه واضح الآن؟ فالعشرة الحكم هنا لن نتحدث عن العدد الجزء الأول من المركب. نتحدث عن الجزء الثاني، وهو عشرة من 11 عشر إلى تسعة عشر يوافق المعدود. إذا كان المعدود مذكرا نحذف تاء عشر. إذا كان المعدود مؤنثا نضع نكتب تاء عشر. مفهوم؟ الشين فيها لغتان فيها لغة التسكين و والفتح. تسكين و... والفتح وإن كان ليس مبحثنا الآن الحقيقة نظن تكلم عنها ابن هشام في شرحه القسم الثاني من العدد ما ما يعكس مع ما يخالف ما يخالف ماذا عفوا ما زال هناك قلنا الذي يوافق العدد الذي يوافق المعدود في التذكير والتأنيذ الواحد والاثنان و وما سيغى على وزن فاعل كذلك من العدد ما سيغى على وزن فاعل من العدد نعم ما سيغى على وزن فاعل من العدد إذن القسم الأول الذي يوافق المعدود في التذكير والتأنيث قلنا واحد واثنان 2 و 10 حاله تركيب و حال تركيب وما صيغ على وزن فاعل ما صيغ على وزن فاعل من من الاعداد ثاني وثالث و طبعا ثاني نتكلم عنها ورابع وواحد ووو ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع. تقول إنها تقول جاء الثالث. فأعززنا بثالث. نعم أي ن لا مثال أحسن؟ لا لي ليش ترد ذكر العدد؟ لكن يفهم السياق أنه معدود ل ل لمذكور. تقول أنا الثالث في الترتيب وأنت الرابعة في الترتيب وأنت الخامس في الترتيب وأنت السادسة هكذا طيب مفهوم إذن الثالث لأنه وصف لمذكر الثالث سيغة ثالث سيغة فعل تأتي وصفا تأتي وصفا الثالث أي أنا الموصوف بأنني ثالث أنا الثالث أنتي الرابعة هذا وزن فاعل كذلك هذا حل إفراد كذلك حل حل تركيب إذا ركبت فاعل مع عدد مع العشرة كذلك ها هو في في الصفي ها في الصفي ها, في الصفي ها في الصف الرابع عشر او الرابع عشر ها الرابع. لماذا الرابع اليس مركبا <تصفيق> ليس مضافا إلي. هذا كله عدد في الصف الرابع عشر نعم مبني على فتح الجزئين في محل جر صفه التركيب هنا العدد تبنى لأنها مركبة وهي في الرتبات الخامسة عشر الخامسة عشرة هي في الرتبات الخامسة عشرة هذا واضح الآن الخامسة هنا مركبة تابعات الرتبة الرتبة مؤنث الخامسة تؤنث عشر. واضح الآن والعشر قد مضى الكلام عليها الآن حال العطف تقول جاء هو أو إنه في الصف الخامسي وال ها. هل هو ماذا هو هو في الصف الخامس أو او الخامسه او الخامس هو في الصف الخامس والعشرين إذا اذا عرفنا حكم خامس نعرف حكم العشرين اذا هو في الصف مجرور بفي مجرور الكسره الخامسي صفة للصف صفه للصف وهو ماذا مجرور لانه تابع للصف مجرور وجره الكسر الظاهر على اخره و العشرين مجرور لانه ملحق بجمع المذكر الثاني مجرور وجره الياء الصف انها في الرتبات السادسه والعشرين في الرتباتي مؤنث السادسه تابع واضح نعت تابع والعشرين الوحي في العشرين معطوف على على السادسه مجرور وجره اليا لأنهم الحق بجمع المذكر الثاني إذن هذا هذا القسم الأول وهو ما يوافق معدوده في التذكير والتانيث <تصفيق> الآن ما يخالفه العدد ما يخالف المعدودة في التذكير والتانيث هو الأعداد من ثلاثة إلى, إلى عشرة إلى عشرة من ثلاثة إلى عشرة فهم حين نقول الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ما هي؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لأن عشرة هنا هي عدد العشرة هنا هي عدد أما عشرة في في في, في خمسة عشر هي ها؟ هي ليست عددا هي جزء من تركيب عدد مفهوم فهم الآن؟ فرقوا بينهما حينما نقول من ثلاثة إلى عشرة نقصد العدد عشرة في حد ذاته لكن حينما نقول خمسة عشر لا نقصد عشرة هنا ولا نقصد خمسة إنما نقصد خمسة عشر بعينها واضح ولهذا؟ انا قسمت العدد الأعداد إلى قسمين ما يوافق التذكير ما يوافق المعدودة في التذكير والتأنيث وما يخالفه وبعضهم يقسم ما يوافقه وما يخالفه وما له حكما ما يجوز فيه الوجهان في الحقيقة عشرة لا يجوز فيه الوجهان عشرة بحد ذاته لا يجوز فيه الوجهان إما أن تكون عددا بعينها فهي عشرة إما أن تكون جزءا من تركيب عدد فهي ليست عددا هناك مفهوم هذا هذا والله أعلم إذا نقول ما يوافق ما يخالف العدد المعدود في التذكير والتعنيث هو, هو كم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثمانية عدات العدد فيها يخالف المعدود في التذكير والتعنيث إذا كان المعدود مذكرا فالعدد يؤنث واذا كان المعدود مؤنثا فالعدد يذكر تقول عندي خمسه رجال وخمس نساء عندي او جاء خمسه رجال رجال جمع رجل واعلموا ان المعدود بعد هذه الاعداد دائما دائما يكون مجموعه دائما جمع عندي جاء خمسه رجال رجال جمع رجل رجل مذكر او مؤنث مذكر اذن خمسه نؤنثها نضيف لها التاء وجاءت خمس نساء نساء مؤنث مفرده من غير لفظه هو مؤنث مؤنث اذن نذكر العدد فلا نقول جاءت خمسه نساء هذا خطا نقول جاء خمس نساء وهكذا هذا الحكم الغالب إذا ذكر المعدود إذا كان المعدود مذكرا فيجب أن تؤنث المعدود آه، يجب أن تؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا وأن تذكر العدد إذا كان المعدود مؤنثا أما إذا حذف المعدود ففي العدد يجوز الوجهان ففي العدد يجوز الوجهان والراجع أو الأفصح واتبع القاعدة أن تخالف بين العدد والمعدود هذا ما في هذا كمراجعة فقط لدرسي الماضي <تصفيق> يبقى في قضية الآن العقود العقود هي عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون هذه العقود لا تتحول وتتبدل تبقى كما هي مع مهما تغير العدد أو مهما تغير المعدود يعني تبقى كما هي تقول عندي عشرون رجلا و جاءت عشرون مرأة يبقى كما جاء عشرون رجلا وجاء ثلاثون مرأة رأيت عشرين رجلا ورأيت عشرين مرأة إذا عشرين وثلاثون وأربع إلى تسعين تبقى كما؟ يبقى كما ومع المذكر ومع, ومع المؤن المئة المئة تقول جاء مئة رجل وجاءت مئة مرأة سواء كذلك يبقى كما هو مع المذكر ومع المؤنث. غير أن التمييز هنا يختلف وقد مضى حكمه التمييز التمييز مع المئة دائما مجرور التمييز مع المئة دائما مجرور وكذلك مع الألف جاء مئة رجل ومررت بمئة رجل ورأيت مئة رجل جاء مئة مرأة ورأيت مئة مرأة ومررت بمئة مرأة جاء 300 رجل ورأيت 300 رجل دائم ومررت ب 300 رجل مضاف اليه مضاف الى المئه هو تمييز لكن حكمه انه مضاف اليه نقول هو مضاف اليه هو تمييز في حقيقه يميز العدد لكنه مضاف إليه مجرور إذن هو مجرور بالإضافة العدد مئة إليه أو عدد ألف تقول عندي ألف رجل عندي مبتدا خبر أو ظرف متعلق بخبر وألف ألف مبتدأ وهو مضاف ورجل مضاف إليه عندي ألف رجول عندي خبر 2000 مبتدا مرفوع رفعه الالف لانه مثنى وهو مضاف رجل مضاف اليه عندي ثلاثه آلاف رجل لاحظ كذلك ثلاثه الاف مضاف اليه رجل مضاف اليه وهكذا إذن هذا ما يتعلق بالعقود والآلاف والمئات والله اعلم قال رحمه الله باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمدا وأحمر وبعل بك وإبراهيم وعمرا وأخرى وأحادا وموحدا إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء إلى آخر ما قال بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالعدد وإن كان مختصرا شرع في ذكر ما يتعلق بالاسم الممنوع من الصرف قال باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها موانع نعم موانع صرف الاسم الأصل في الاسم أنه منصرف أنه معراب لاحظوا الاسم ينقسم is قسمين من حيث البناء from الاسم ينقسم and قسمين. Arab. The name is mixed فيه different names. The Arab, وبعض the built هذا The ينقسم and قسمين. ينقسم الى قسمه معرب متمكن في الاسميه معرب متمكن في الاسميه ماذا يسمى متمكن امكن وهو الذي تظهر عليه حركه الاعراب في ثلاثه في ثلاثتها زيد زيدا زيد يرفع بالضم وينصب بالجر وينصاب بالفتحات ويجرب الكسرات. القسم الثاني متمكن لكن ليس تمكن تاما في السمية. متمكن غير أمكن. إذا لاحظوا الآن. كلامنا عن الأسماء المبنية ما ضاف في أول الدرس، أول كتاب تكلم صلواته رحمه الله عن المبني، عن المبنيات. عن أمس وهؤلاء والمبني بفعل الفتح والكاصر وكذلك في أول درس وكانت صبرته هنا في تلك الجهة طيب هنا سيتحدث ماذا؟ عن هذا الجزء عن المتمكن غير الأمكان لو تذكرتم حينما تحدثنا عن الأسماء المبنية قلنا إن الأسماء المبنية إن مبنية لأنها تشابهت مع الحروف. الحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية. والأسماء فيها المعرب فيها المبني والأفعال فيها المعرب فيها المبني. الأسماء المبنية شابهت الحروف. الحروف. الأسماء المتمكنة الأمكن المتمكن تماما في الاسميه لا نتحدث لا لا نسال عنها لماذا لانها الاصل هذا المتمكن غير الامكن هو الذي يسمى الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ما معنى ممنوع من الصرف ممنوع من, من الصرف ممنوع من الصرف لاحظ هنا الاعراب كم رفع ونصب وجر وجزم اربعه ماذا للاسم من هذه الاربعه هذه خاصه بالاسم آه، هذه للاسم وماذا للفعل من هذه الاربعه إذن الاسم له الرفع وله النصب وله الجر والفعل له الرفع وله النصب وله الجزم فيما يشترك الاسم والفعل يشتركاني في الرفع, في, في الرفع والنصب إذن الرفع والنصب يشتري الفعل والاسم يشتري في الرفع والنصب تبيه جيدا يشتري في الرفع والنصب إذن الفعل لا يجر والاسم لا يجزم الفعل لا نقول فعل مجرور ولا نقول اسم مجزو نقول اسم مرفوع رفعه كذا منصوب ونصبه كذا مثلا مجرور وجره كذا لكن لا نقول هذا مثلا مضارع لا ادري مجزوم وجزمه كذا لا يصح إذن ارتر من خصائص الاسماء والجزم من خصائص الافعال فلا تجد فعلا مجرورا ولا تجد اسما متزوما الرفع تجد فعل مضارع مرفوع تجد فعل مضارع منصوب الاسم تجد مبتدا مرفوع تجد مفعول به منصوب تجد أسماء منصوبة مرفع لكن لا تجد أن الأسماء ولا الأفعال مجرورة واضح الآن الممنوع من الصرف قالوا هو ماذا هو ماذا هو الصرف هو ماذا <تصفيق> الصرف هو التنوين الممنوع من الصرف اي ممنوع من من التنوين الممنوع من الصرف لاحظوا باختصار الممنوع من الصرف هو اسم كم له من حكم اعرابي لا ماذا يقع له؟ النصب الرفع النصب والنصب والجر. والجر لا ماذا له؟ الرفع والنصب والجر. طيب أليس من من السر بماذا يرفع؟ الضمة. بماذا ينصب؟ الفتح. هذا رفع وهذا نصب. الجر ما قي الجر؟ الفتح. الاسم من من الصرف يجر بالفتحه لاحظوا هنا الان وصلنا الى بيت القصيد لاحظوا اذن عندنا ضمه عندنا فتحه عندنا فتحه حتى حال الجر يجر بالفتحه لا يجر ب ب ب ب كسره ماذا عندنا في الاخير اخر الاسم اخر الاسم ممنوع صرف اخره اخره لا نجد فيه كسره وما هو الشيء الذي لا نجد فيه كسر عدل الاسم الفعل واضح الان الفعل يرفع وينصب ولا يجر هذا الاسم ممنوع من علم الصرف يرفع بالضمه وينصب بفتحه وينصب ويجر بالفتحه لا يظهر عليه ماذا لا يظهر عليه كسره ابدا اذا كانت الكسره تظهر عليه فماذا يشبه هنا يشبه الفعل ولهذا الممنوع من الصرف يقول عنه النحات ماذا يقولون هو ماذا شبيهم شبيه بالفعل لماذا شبيه بالفعل قالوا لي أن الكسر لا تظهر عليه يمنع من الجر إن صح التعبير يمنع من الجر أو يمنع من علامة الجر الرئيسة ما هي علامة الجر الأساس الأم هي ماذا هي كسرة هو يمنع من الكسرة لا تظهر عليه كسرة وبالتالي ماذا يشبه الفعل فلاحظوا الممنوع من الصرف هو بين امرين بين الاسميه وبين الفعليه يتجذبه طرفان الان الاسميه تجذيبه لانه اسم والفعليه تجذيبه لانه ها لا يظهر عليه الكسره كذلك التنوين التنوين من علامات ماذا من علامات الاسماء فيمنع من التنوين كذلك لاحظوا جيدا حينما نقول على ابن مالك ما في علامات الاسم ماذا قال قال بالجري والتنويني والندا والو لاسم تميز الحصن فتميز اسمه بالتنوين وبالأجر ماذا قال؟ فالاسم يعرف ها بالخفض والتنوين ودخول الالف ولا بالخفض والتنوين التنوين علامه لاسم فلما منع من التنوين ومنع من الجر هذا شابه الاسم فجذبته الفعليه اليها والاسميته تجذبه اليها فبقي بين الطرفين يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويجرب بالفتحه ولا ينون هذا واضح الان الحد الان جميل الان يمكن ان ندخل في, في ما قاله المؤلف رحمه الله <تصفيق> لاحظوا انه ماذا يسمى ممنوعا من الصرف ممنوع ها انا امنع الولد من من الخروج فالولد ممنوع من الخروج، إذن هناك مانع للولد هناك مانع للولد، نفهم الآن، إذن الممنوع من الصرف عنده أمور تمنعه، إذن هناك ماذا؟ هناك مانع، هل هو مانع واحد؟ مصطفى يقول تسعه ما... ماذا؟ تسعة من المانع، إذن جمع مانع ماذا؟ موانع. فهناك تسعه موانع تسعه عدد اليس كذلك موانع جمع مانع مذكر أم مؤنث اذن نقول تسعه وهذا حال تسعه موانع موانع لفظه موانع ممنوعه من الصرف لانها جاءت على فواعل صيغه منتهج قال المصنف رحمه الله باب موانع موانع صرف الاسم تسعه موانع صرف الاسم تسعة اذا هناك تسعه علال تمنع الاسم من الصرف اي تمنعه من التنوين بمعنى هذا الاسم هذا الاسم هو اسم في كامل لياقته في كامل تحرره في الاسمية يجول في بلاد الأسماء كيف يشاء فإذا التسقت به هذه الموانع فإنها تقيده وتمنعه من أن يتصرف تصرف الأسماء التصرف الكامل تمنعه من التنوين وتمنعه من الجر هذا واضح ما الموانع التسعة التي إذا اتصف بها الاسم منع من الصرف منع من التنوين منع من الجر ما موالي هذه قال مصنف رحمه الله قال يجمعها قوله وما بيت مر يعني ركب في هذا وزن وزن او وزن المركب وزن المركب عجمه تعريفها عدل ووصف عدل ووصف الجمع زد عدل ووصف الجمع زد عفوا تانيثا وزنن وزن هذه علة المركب علة عجمة علة تعريف علة عدل علة وصف علة الجمع علة زد علة تأنيث علة لا الجمع على من منتهى الجموع الآن وزن رقم واحد المركب اثنان العجمة ثلاثة التعريف أربعة العدل خمسة الوصف ستة الجمع سبعة زد ثمانية تأنيف تسعة الوزن سيأتي شرحه وهو يقصد به أن يكون الاسم على أحد أوزاني الفعل على أحد أوزاني الفعل الخاصة بالفعل المركب يقصد به التركيب المسجي أن يركب الاسم من لفظين أو ثلاثة تركيبا مسجيا لا تركيبا إضافيا ولا تركيبا اسناديا العجمات يقصد بها المصنف أن يكون الاسم أعجميا أو علاما أعجميا تعريف يقصد به أن يكون الاسم معرفا والمقصود بالتعريف هنا جزء واحد أو نوع واحد من أنواع المعرفات. أو المعرفة وهو العالم عدل يقصد به العدول العدول من تركيب إلى تركيب أو العدول من لفظ إلى لفظ الوصف يقصد به أن يكون الاسم وصفا الجمع يقصد به أن يكون الاسم مجموعا جمعا لا يوجد مثله في المفرد أي صيغه منتهى, سيغ منتهى الجمع الزد يقصد به ان يكون الاسم مختوما بألف ونون زائدتين ليس اصليتين التانيث يقصد به الاسم ماذا ان يكون الاسم مؤنثا ان يكون الاسم مؤنثا هذا باختصار مراد المصنف رحمه الله بالبيت قال كاحمد احمد مثل به للوزن فاحمد وزنهم خاص بالفعل وأحمر. كذلك، نعم أحمد فيه العالمية والوزن، وأحمر فيه الوصف والوزن، وبعل بك فيه العالمية فهو علم على بلاد، وما ومزيجا مزدا، تركبا تركيبا مزجيا، وإبراهيم. فهو اسم عالم أعجمي وعمار اسم عالم معدول عن عامر وأخرى اسم ها وصف وصف معدول عن اه لا ها من أيام أخرى معدول عن الاخرى معدول عن الاخرى واحاد وموحده كذلك <تصفيق> لا العدول هنا كذلك احاد عن الواحده الواحد الى الاربعه ومساجد ودنانير مساجد صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع دنانير كذلك صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع هي هو ما صيغه جمعا وكان مفتوح الأولي وبعد الف تكسيره حرفان كمثلا مساء بعد الف تكسير اصله مس جد مسجد ما جاءت الف تكسير ثم بعدها كم حرفان أو دنا أو ثلاث أحرف يكون الوسط ساكن دنا نير دنا ألف تكسير هنا نير دنا نير النون والياء والراء ثلاث أحرف الوسط هو الياء جاء ساكن وسلمان زد سلمان سلم سلمان عالم ختم بألف ونون زائدتي وسكرانا وصف من سكرة ختم بأليف ونون زائدة وفاطمتا علم مؤنث مختوم بتاء التأنيث وطلحتا علم مذكر لكن ختم بتاء التأنيث وزينابا علم مؤنث تأنيث معنوي وسلما مؤنث مختوم بأليف تأنيث وسحراء مؤنث مختوم بألف تأنيث انتهى إذن هذه أمثلة المصنف رحمه الله يعني رتبها ترتيبا يوافق البيت الذي ذكره يوافق البيت الذي ذكره فقال وزن المركب عجمة تعريفها عدن ووصف الجمع زد تانيثا الآن هناك شيء, هنا شيء من التفصيل سنسرع فيه بإذن الله تعريف. كيف ما ذكر أحمد عالم التعريف هو يراد به العالمية فقط التعريف هنا ذكرت هذا في السرحة لكن لم تنتبه التعريف لا يقصد به تع... كل معرف يقصد به العلم معرفة كم والمعرفات خمسة أو أكثر منها الضمير منها اسمان إشارة منها اسمان موصولة منها ها, ها المنادى منها المعرف بها منها العالم هو يقصد العالم فقط النحات حين يتذكرون يذكرون العالميه يقول لكن هو في البيت فقط تعريفها يقصد العالميه قال فالف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الاحاد كل منهما يستاثر بالمنع إذن كم عندنا من كم عندنا من من, من عله لاحظوا عندنا تسع علل اولا التانيث قال ألف التانيثيه قال فالف التانيثي التانيث ثلاث اقسام اسم الأول الاول قسم الاول لاحظوا مثله ب مثله بفاطمه و المنتهي بهاء منتهي بهاء التي تسمى تاء المربوطه فهم المنتهي بالتاء المربوطه طلحه فاطمه عائشه خديجه وهكذا القسم الثاني التانيث المعنوي قال مثل له بزينه وسعاد زينو وسعاد وهذا التانيث المعنوي قسمين قسمين منه ما هو مثله ثلاث احرف ومنه ما هو اكثر من ثلاث احرف يعني الحكم يختلف على حسب هذا هند تهنيث معنوي أليس كذلك هند تهنيث معنوي زينب تهنيث معنوي زينب مملوعة من الصرف دائما هند يجوز فيها الوجه. إذن في التهنيث المعنوي كذلك فرقوا بين ما كان على ثلاثة أحرف وسكن وسطه وما لم وما كان على أكثر من ثلاث أحرف سيأتي على كل حد القسم الثالث ما خوتيما أو منتهي بماذا b-'alifin maksura au m'mimduda ayahu maksura k-salma k-salma ك ها sugra كصحراء كصحراء kubra و نافقه كيف نافقه ونافقه وبيده وبيضاء وبيضاء <تصفيق> قال رحمه الله الف التانيث والجمع الذي لا نظير له في الاحاد الف التانيث عرفناها إذن هي القسم الثالث من اقسام التانيث ما ختم هذا إذن اذا كان الاسم مؤنثا بالالف الثانيه يعني اخره الف ألف التانيث الف التانيث مصطفى مصطفى كيف حاله مذكر اذا كان لا واضح ان يكون مؤنثا مختوما بالالف التانيث فلنقل هذه مصطفى نقول هذا مصطفى اذا مذكر وان كان منتهي بألف لهذا لاحظوا هنا الف التأنيث ما ختم بآلف داله عن التأنيث هذا واضح <تصفيق> والجمع الذي لا نظر له في الآحاد الجمع الذي لا نظر له في الآحاد هو سيغ منتهى الجموع مثلا جمع كلب <تصفيق> كلاب كلاب تجمع ولا لا تجمع تجمع على أكلب إذن لاحظ هنا أكلب عفوا كلاب يوافق المفرد أو لا يوافقه المفرد جمعة أو لم يجمع جمعة كلاب جمعت أو لم تجمع جمعت إذن كلاب لها نظر في المفرد واضح الآن بمعنى هو يقصد لا نظر له في الآحد أي لا يجمع كما يجمع الآحد ولهذا يقولون صيغ منتهى الجموع انتهى عندها الجمع خلاص يعني هذه الصيغه لا تجمع بعد لا تجمع مثلا مساجد لا نقول مساجدون او لا ادري المساجد انتهى الجمع خلاص هي صيغه منتهى منتهى الجموع وصيغه منتهى الجموع يعني في ضبطها نوع من من الصعوبه فهي صيغ كثيره لكن يقولون هو كل جمع مفتوح الالف الاول كل جمع مفتوح الأول وبعد الالف في تكسيره حرفان او ثلاثه احرف بشرط ان يكون في ثلاثه احرف شرط هذا ان يكون الوسط ساكنا مصابيح مصابيح كم بعد الالف بعد الالف كم؟ ثلاث أحرف لابد أن يكون الحرف الوسط ساكنا <تصفيق> هذا هو منتهى سيغ الجمع وإن وجدت بعض الأسماء هي مفردة وهي على سيغة منتهى الجمع لكن لا تدل على الجمع اذا بشرط أن يدل أن يكون جمعا على سيغة منتهى منتهى الجمع <تصفيق> إذن هاتان علتان هاتان وهي ماذا الف التانيث وصيغه منتهى الجموع اذا وجدت في الاسم فكل منهما مانعه من الصرف وحدها يعني الاسم اذا وجد فيه الف التانيث فذلك الاسم ممنوع من الصرف مثلا صحراء تقول هذه هذه صحراء صحراء قاحله هذه صحراء قاحله صحراء هذه ماذا مبتدا مبني على الكسر في محل رفع صحراء خبر مرفوع رفعه الظما ظهر على اخره قاحله صفه شوف لاحظ قاحله نكره والموصوف يتبع يتبع الصيغه تتبع الموصوف في التنكير والتعريف هنا نونت هنا لم تنون لأن هذا ممنوع من الصرف من مانع له من الصرف انه ختم بالالف التانيث انه ختم بالالف التانيث المقالبه همزه تقول مررت في ب او بي. بي؟ مررت ب بصحراء قاحلة قاحلة مرت فعل وفاعل الباء حرف جر صحراء اسم المجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لماذا لانه ممنوع من الصرف نعم نعم نيابه عن الكسره الفتحه تنوب عن الكسره والكسره تنوب عن الفتحه في جمع المؤنث السليم لا حرج في ذلك حتى ومن قلت نائبه عني لا حرج في ذلك لا حرج هذا الكلام للبيان واضح اذا كان من تحدثه يعلم تقول له مباشره مجروره وانتهى اذا قاحله صفه لصحراء لاحظ هنا مفتوحه هم فتحه هنا نتر نقول صفه قاحله صفه مجروره لماذا لان صحراء مجروره هذا واضح اقول رايت صحراء قاحله رايت صحراء قاحله صحراء مفعول به قاحله صفه لصحراء إذن هذا في الجمع ماذا المنتهي بالف تانيث جمع منتهى الجمع كذلك الجمع الذي لا نظر له في الاحد الله عز وجل ماذا يقول ولقد زينا السماء آه الدنيا بمصابيح بمصابيح الباء حرف جر مصابيح قد يقول قائل الباء حرف جر كيف هنا لم تظهر جره الكسره باح او جر مصابيح اسم مجرور بالباء وعالم جره لماذا ممنوع من الصف واضح نيابه عن الكسره مصابيح يطوف عليهم ولدانهم خلدون باكواب واباريقه اكواب مجرور اباريقه معطوف على اكواب لكنه كذلك مجرور ولكن عالم جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف اباريقه هذا والله أعلى وأعلم نكتفي بهذا القدر الاسبوع القادم إن شاء الله نواصل ما يتعلق به